حياكم الله أفو... نعم الملك فيه عباره عن كثره فترة... الرد وفي بعض النسخ على كثره الرد في نقل في قفه الاحوال شركه صنع التلميذ قال لفظين ولا ذكر اي في التلميذ لفظه التلميذ قال الشارح قد وقع لفظ الترمذي عن كثرة الرد وقال الشارح قد وقع في بعض نسخ الترمذي على, على ما كان عنه يعني أقولها يعني المعنى مو تقارب يعني عن كثرة الرد يعني بسبب الرد وعلى يعني مع كثرة على بمعنى مع كثرة الرد لا يقل وعند بمعنى السببية والنتيجة متقالبة والمعنى متقارب نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اختلا بهداه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه, بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا الله. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا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 وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمان سنين ذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وقال افلا يتدبرون القرآن وقال افلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى إنا الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قول قال <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول. وعليه وصحبه هذا أصل عظيم ينبه عليه الشيخ وهو أن يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه وبين لأمة، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظ. فلم يتلو عليهم كلاما من غير فهم لمعناه يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى بالبينات والذبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يتفكرون يقول الشيخ فإن قوله لتبين يشمل هذا وهذا يشمل بيان الألفاظ يعني قرأ عليهم القرآن وعلمهم لفظه وعلمهم معانيه فالعاية شاملة لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون واستشهد الشيخ أيضا بالاثر عن عن أبي عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه قال كان قال قال الذين قال, حدثنا الذين قال حددنا الذين يقرؤ كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قال, قال فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل جميعا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يتجاوزوا حتى يعلموا ما فيها من العلم وما تقتضيه من العمل. قال فتعلمنا القرآن الفاضه والعلم وهو معاني القرآن والعمل وهو يعني الامتثال لما فيه من أوامر ونوايات. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. جاء ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه عن أو جرير وراوي راوي اني عباس رضي الله عنه قال التفسير على اربعه اوجه تفسير تعرفه العرب من كلامه تفسير لا يعذر احد بجاهل تفسير تعلمه العلماء تفسير لا يعلمه الا الله من ادعى انه فهو كذب معلوم ان الصعابه هم اصحاب اللسان والقران نزل بلسان بلسان عربي مبين فاذا قلنا ان الرسول علمهم معاني القران يعني علمهم ما يحتاجون الى بيانه مثل المعاني الشرعيه المعاني الشرعيه المعاني الشرعيه مثل الايمان والكفر والصلاه والصيام المعاني الشرعية والحج وتفصيل الأحكام علمهم تفصيل مسائل الربا مثلا حتى كل من بيان القرآن أو القرآن فيه هذه الأمور مجملة الصلاة مجملة وبينها لهم بقول وفعله بين لهم تفسير أقيم الصلاة واقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة بين ذلك لهم بالقول وبالفعل وبين لهم الصيام كيف يصومون يمسكون عن ماذا كما في ماذا يريد الذي يفسد الصيام من المفطرات من المنص الله عليه في كتابك الاكل والشرب والدماء ومنها ما دلت عليه السنه وما يسن وما يستحب لهذه العباده بين لهم كيف يحجون فقال قال قصه خذوا صلوا كما رأيتمون من يصلي قال لتاخذوا ما نسيتم كل هذا داخل في البيان في بيان علم القران علم يعني بيان معاني القرآن. هذه معاني النصوص وألفاظ مجملة تحتاج إلى إلى شرح إلى إلى تفصيل. بين لهم. مثلا ما يتعلق ببببأشياء مثلا ذكر في القرآن بعض مثلا الح الحيض حكم الحيض إنما ذكر في القرآن حكم الاعتزال بعد النساء في المحيط وجاءت السنة بأحكام الحيض ترك الصلاة ترك الصيام وما إلى ذلك هذا داخل في في بيان معاني القرآن وما يرشد إليه القرآن وما أخبر به من أحوال القيامة ومن تمام بيان ما في القرآن من شأن اليوم الاخر وهذا كثير كثير كثير ما تعرفه العرب من كلامها أن يحتاجون إلى, إلى أن يعلمهم علمهم عن الشمس والقمر يترجم والسماء والأرض والجبال والماء يعني لا يحتاجون إلى تفسيرها يعرفون بلسانهم وهو كثير كثير كثير يعرفونه يقول الشيخ مما يدل على أن القرآن يعني له معاني يمكن فهمها أن الله أمر بالتدبر افلا يتدبرون القرآن؟ ذم للكفار الذين يعرضون عن تدبر القرآن والتفكر في معانيه ويبين تعالى أنه أنزل القرآن يتدبر كتابا انزلناه إليكم مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر أولو الالباب وقال تعالى إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام فهم مراد المتكلم به والشيخ بهذا يرد على من يقول إن في القرآن يعني ما لا يفهمه أحد ما لا يفهم معناه كالمفوض الذين يفسرون المتشابه في قوله تعالى منه آيات معقمات منهم الكتاب وهو متشابهات يقول المتشابه من القرآن هو الذي لا يفهمه أحد يعني يتلى ألفاظا من غير أن أن يفهم منه شيء فقوله ماذا يتضمن إن الله خاطب عباده بل خاطب نبيه بما لا يفهمه ولا يعقله فضلا عن من بعده ولهذا يقول إن إن التدبر الذي يعني أرشد الله إليه وذم المعرضين عن لا يمكن إلا, إلا في الكلام الذي يمكن فهمه أما ما لا يمكن فهمه فلا يؤمر بتدبره ما لا يمكن فهمه أفيؤمر بتدبره ويضيف إلى هذا يضيف إلى هذا إن الصحاب كان لهم عناية يعني لا يقف تقف علايتهم عند حفظ النص والألفاظ فقط لا كما في الأثر المتقدم يقرؤون ويتعلمون المعاني والعلم ويستشهد بما جاء عن انس بن عمر يقول في, في هذا الأثر إنه إنهم كانوا يقول كنا إذا قرأ إذا قرأ أحدنا البقرة وعلي عمران يعني قرأهما حفظهما ودرك ما فيهما من العلوم جل فيها البقره البقرة عمران لأن ولا ترى المروع كذلك أن ابن عمر أنظى كذلك سنة في تعلم سورة البقرة هذا يعني العناية بالمعاني بما تتضمنه هذه الآيات يعني مقصود الكلام هذا كله إن القرآن يعني ليس المقصود منه تلاوة ألفاظ بل الله تعبدنا بتلاوته وبتدبله بتلاوته وبتدبله تدبر ما يدل عليه والتدبر يعني هو التأمل في دلالات الكلام وذلك إنما يظهر في عندما تستوفي الجملة وتستوفي الآية يعني تفكر فيها في آخرها في دبرها تدبر يعني تنظر في في أخريات الكلام تدبر العواقب فإذا قرأ الـ الـ الـ الآيات وتأمل في سعر ولهذا يعني معرفة دلالة يعني مما يعين على فهم القرآن معرفة السياق سياق الكلام وكما سبقت الإشارة إلى أصول الأصول التي يعول عليها في التفسير كتفسير القرآن بالقرآن تفسير بالسنة وأقوال الصحابة إلى آخر وكذلك اعتبار السياق وأسباب النزول كما سيأتي الكلام ليس المراد اي كلام الكلام الذي لا لا يقصد معرفه معناه من اللغو فهل من العقل ان يعترض الإنسان كلاما لا لا يعقل معناه تحفظ الفاظ بس تحفظ كلام بلغه لا تحسنها هذا هذا جهل وغبله وسفه إذن الكلام لابد يعني مقصود الكلام هو ما يعني معرفة مراد المتكلم نعم وايضا بسم <تكلم في اللقطة> الله إليك وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدا وهو وإن كان في التابعين، وهو, وهو وإن كان في التابعين أكثر أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة أكثر إلى. أكثر. من... أحسن الله إليك. له. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف ما بعدهم من بعد؟ عندي ما بعدهم في نسخ من من بعد؟ من من, من من هي؟ يا بخلافه فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والاتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قاله جلهم نعم يذكر جل الشيخ في هذه الجملة دليل عقلي على إن الصحابة فهموا وتعلموا معاني القرآن دليل عقل يقول يقول العادة يعني عادة البشر وعادة العقلاء إن أي أهل فن لهم عناية بكتاب يقرؤونه ولا يستشرحونه العادة تمنع من ذلك أي صائفة من الناس من أصحاب العلوم من الطب والهندسة وغيرها يكون ل... لديهم كتاب في ذلك العلم ثم لا يهتمون ولا يستشرعون ولا ولا يطلبون معرفة مقاصده ومراد مؤلفه يريد؟ فإذا كان هذا ممتنع في العادة في سائر طوائف الناس فمن الممتنع أن يقرأ الصعاب كتاب ربهم الذي هو نبراس لحياتهم وهدايتهم ثم انهم لا لا يهتمون بمعرفه معانيه هذا امر ممتنع هذا الكتاب العظيم الذي يعني هو هو حبل الله هو النور هو الهدى هو الكتاب المبين الكتاب العزيز القرآن الحكيم يمتنع أن, أن تكون له هذه المنزلة ثم إن الصحابه يكتفون بتلاوة ألفاظه يتلقون عن النبي ألفاظه ولا يهتمون بمعرفة معرفه هذا منتنع ودليل عقلي صحيح دليل عقلي على ان الصحابه طلبوا معاني القران طلبوا تفسيره وتعلموا تفسيره من نبيهم وتعلمه بعضهم من بعض كغير من من العلم منهم من يتلقاه من النبي مباشرة ومنهم من يتلقاه عنه بواسطه بعضهم الشيخ يبني على هذا الكلام الذي يقول يقول ولهذا كان اختلاف الصعبة في التفسير قليل لأنه واضح عندهم واضح بين ليس عندهم فيه اختلاف الكثير ما جاء في الاختلاف في بعض مسائل يعني المسائل الفقهية خصوصا بعض مسائل الفرائض أما تفسير القرآن فلم يكن فيه لم يكن بينهم فيه اختلاف وان كان هناك اختلاف بين التابعين يقول الشيخ كلما كان الزمن اشرف كان الاجتماع والائتلاف والاتفاق اكثر لذلك يعني كان بعض الاختلاف في التفسير في التابعين وكلما تقدم الزمن يعني كثر يعني الاشتباه اجتباه الامور ومما ينشا عنه كثره الاختلاف وفعلا قد افترقت الامه افتراقا عظيما كما اخبر صلى الله عليه وسلم وسلم نعم احسن الله اليك ومن التابعين قال رحمه الله ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين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 هذا على سبيل الاجمال وقد يتكلمون في بعض الأمور بالاستنباط والاستدلال يعني مثل الاستدلال يعني مثل التفسير باللغة يستنبطون يعني بعض المعاني من بعض الآيات من دلالة اللغة بالاستنباط يعني ما هو لازم أن يكون منقول نفس هذا التفسير منقول ولكن في الجمله إنهم تلقوا علم التفسير عن الصحابة حتى أن منهم من تلقى كل التفسير يعني واحد شخص كمجاهد يقول عربت المصحفة ابن عباس ثلاث مرات أوقفوا عند كل آية فاسال عنها وابن عباس معروف ترجمان القرآن حبل الأمة دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب اللهم فكره في الدين وعلمه الكتاب وفي الرواية المشهورة وعلمه التأويل وهذا أمر علوم ومجاهد يعني أصبح بها بتلقيه التفسير عن ابن عباس اصبح إمام التابعين في التفسير امام المفسرين ابن مجاهد امام المفسرين يعني من التابعين ولعلو كعبه ومنزلته في هذا يعتمد على تفسيره الامام الشافعي البخاري الإمام احمد وغيرهم يعتمدون على تفسيره وقال التوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وهذا يقتضي وهذا يدل على علو منزلته في التفسير ولكن يجب أن نعلم ان هذا لا يلزم من أن يكون يعني كل ما جاء عنه يعني واجب القبول يعني قد يحصل يعني, يعني قد يقع منه شيء من الخطا لكن هذا هو يعني تقييمه او منزلته على سبيل الاجمال امام التابعين في التفسير وعلى تفسيره يعتمد الائمه وقال في سبيل الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وأصل هذا الفضل انه يعني ملازم لابن عباس ومن أجل ذلك وبسبب ذلك عرض عليه القرآن من اوله الى اخره أوقفه عنده كل آية يعني يساله عن المعاني التي من شأنها أنها تخفى كما قلت لكم لا يساله عن الأشياء البدهيات الواضحة أسماء أعلام أسماء أجناس و... و... يعني أشياء يعني ممكن كلمات غريبة يمكن لا يعرفها مجاهد معاني شرعية كما ذكرت لكم في الأثر المروي عن ابن عباس التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلام مجاهد يعرفه أو يعرف أكثره نعم فصل فصل الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف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 يعني الفصل المتقدم تضمن تقرير ان الرسول بين معاني القرآن وأن الصعابة عرفوا معاني القرآن وتفسيره وتلقاه عنه التابعون هذا أصل مهم ويقطع الطريق على من يزعم ان في القرآن ما لا يدركه ولا يفهمه أحد والأصل الثاني يقول الشيخ إن اختلاف السلف الصعاب والتابعين اختلافهم في التفسير قليل كما عشر إليه ألفا اختلافهم في التفسير قليل وأما بخلاف اختلافهم في الأحكام أحكام الحلال والحرام ويعني أحكام أفعال العبادة لواجب هذا محرم هذا مستحب في العبادات في المعاملات فاختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير يقول الشيخ هو غالب ما يصع عنه من اختلاف مثلا في التفسير يعني هو يعني المقصود الكلامي في هذا الفصل وغيره غالب اختلافهم غالب ما يصح من اختلافهم في التفسير راجع الى اختلاف التنوع لا اختلاف التضارب هذا ناخذ من ان الاختلاف نوعان الاختلاف الذي يكون بين الناس ولكن نحن يعنينا الخلاف الذي بين العلماء من السلف وغيرهم نوعان اختلاف تنوع واختلاف تاضاد اختلاف التنوع هو الاختلاف الذي يكون كل من المختلفين مصيبا وصادقا ومن الاختلاف ومن اختلاف التنوع الاختلاف اللفظي آه. الخلاف اللفظي في الاختلاف اختلاف لفظي الخلاف في اللفظ خلاف لفظي وقد يكون الخلاف لز لفظيا لكنه اختلاف تنوع يعني مثل مثل مثل انواع السنن انواع السنن انواع الاذكار انواع التشهد انواع الاذان القراءات الخلاف بين القراء، اختلاف تضاد نعم لا اختلاف تنوع يعني كل من القراءتين صحيح فلا تضاد اما اختلاف التضاد فهذا لا بد ان يكون المصيب احد المختلفين لا يكون كل من المختلفين مصيبا يقول هذا, هذا في الحكم في الحكم يقول هذا حلال وهذا يقول لا هذا الشيء حرام ما فيه هذا اختلاف تضاد تقابل فالصواب لابد أن يكون عند أحدهما يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا والمصيب له أجران يعني المجتهد إن أصعف له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد المقصود أن نحور الكلام في هذا الفصل يدور على التقرير إن اختلاف السلف في التفسير هو غالبه اختلاف تنوع إما اختلاف لفظي ولا اختلاف تنوع من قبيل تنوع المعاني والأحكام نعم وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع اختلاف لا اختلاف تضاد نعم. وذلك صنفان أحدهما أي يعني اختلاف التنوع صنفان الآن هو يقسم ماذا اختلاف،, اختلاف. اختلاف التنوع صنفان نعم أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة, بعبارة غير عبارة صاحبه هذا هو الاختلاف اللي أنا سميته لا لفظ أن يعبر كل من المعت... المختلفين عن المراد بعبارة غير العبارة الاخرى هذا اختلاف لفظي هذا اختلاف في في إيش؟ في المعنى ولا في اللغة؟ في اللفظ إذن الخلاف لفظي نعم. وهذا ضمن أحدهما. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. غير عبارة صاحبه. نعم. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. بمنزل غير يعبر بعبارة تختلف لكنه في الحقيقة تكون عبارته تدل على معنى يعني هذا هو اختلاف لفظي من كل وجه اختلاف لفظي من جهة بيان المراد لكن كل منهما دل على المراد ب بوصف فيه بوصف فيه نعم تدل على معنى في المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى مع اتحاد المسمى نا. بمنزله الاسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه انا ناخذها خطوه خطوه الاسماء ثلاثه انواع كما قرر الشرك ذلك في مواضع اخرى ثلاث انواع مترادفه ومتباينه ومتكافئه المترادفه هي ما المت... اتحد ما اختلف لفظه واتحد معناه هذا يقال له مترادف المعنى واحد واللفظ مختلف هذا نقول هذا مترادف ومع أن المترادف في اللغة العربيه بهذا التفسير يعني عليها اعتراض كما سياتي مثل اسماء الاسد واسماء الخمر عند العرب لها اسماء والاسماء المتباينه هي ما اختلفت لفظا ومعنى انسان وحجر وماء هذه الاسماء نقول عنها متباينه هذه متباينه لفظا ومعنى متباينه لفظا ومعنى ما فيه النسبه اما المتكافئه هي التي يريد ان يذكرها المتكافئه هي التي بين اتحاد من وجه واختلاف او تباين من وجه فهي من وجه من الوجه التي تتعد فيه مترادفة فنقول انها مترادفة من وجه ومن جئة اختلاف المعاني هي متباينه فهي ليست متباينه مطلقة ولا مترادفة مطلقة بل هي مترادفة من وجه مختلفة ومتباينة من وجه ويسميها الشيخ متكافئه فالأسماء المتكافئه من قال فيها هذا هو هذا صادق ومن قال هذا غير هذا هو صادق هذا باعتبار ما اتحدت فيه وهذا يقول يعني يريد ما اختلفت فيه وسيذكر الشغر هذا أمثلة أمثلة يعني من أمثلته اللغوية السيف سيف وصالم وحسام وفيصل ومهند وبتاق إذا قال شخص المهند هو السيف والصارم هو السيف صادق ولا باعتباري ان كلها اسماء لهذه الاله اله القتال والحرب ومن قال الله المهند غير غير الصارم المهند يعني هو المصنوع في الهند المراد مصنوع في الهند وال والصارب هو القاطع هو البتار البتار من البتر مهند غير بتار وغير فيصل يكون هذا نظر الى المع إلى, الم إلى المعاني إلى صفات هذه ال الآلة وسيطبق الشيخ هذا على يعني أشياء أخرى لكن المهم هذه هي الأسماء تفضل بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة بين المترادفه والمتباينة فهي مترادبة من وجه ومتباينة من وجه نعم كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء, الله فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم يدل على الذات وعلم صحي يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محظ كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم وافقهم فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر إيه؟ عندكم كذا كان لا. مع دعواه الغلو ولا في شيء لن يوجد نسخة تختلف كان مع, مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا من شرط ان ما عندنا قوات تكون اعتراضيه ما دعاوى الغلو في الطائره ما تكون بين بشرط السيد الله على كل حال كان عندنا دعواه الغلو كان ما دعواه انكار أنا عندنا ان دعواه انكار الغلو نعم في الظاهر نعم كان مع دعواه انكار الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك نعم وليس هذا موضع بسط ذلك يمثل الشيخ للاسماء المتتاب هذا الشيخ كعادته إذا عرض له مسألة يدخل فيها إما بي بي يعني بتوسع وإلا على سبيل الاختصار بمناسبة ذكر الأسماء المتكافئة وأن كل من المعبرين منهم من ينظر إلى الاتحاد إلى ما تتحد فيه ومنهم من ينظر إلى ما تختلف وتتباين فيه لي لهذا السيف وتقدم ويمثل لهذا بأسماء الرب واسماء الرسول واسماء القران فاسماء الله تدل كل اسم يدل على ذات الرب وصفه من صفاته كل اسم متضمن اسم فاسماء الله كلها متحده باعتبار ماذا باعتبار الذات ومختلفه باعتبار الصفات فإذا قال السماء هو البصير سبحانه وتعالى العليم هو الحقيق الحي هو القيوم صادق في ذلك على أساس ان كل أسماء لمسمى واحد ومن قال لا الحي غير القيوم والسميع غير البصير كان صادقا باعتبار أن, أن كل اسم يدل من الصفات على غير ما يدل عليها الاسم الاخر فالعليم يدل على ذات الرب وصفه العلم و... و... وكن مثل ذلك في السميع والبصير والعزيز والحكيم والرحيم وما يفعل فيدل الاسم على على الذات والصفة بالمطابقة ويدل على أحد الأمرين بالتضمن ويدل على معنى آخر خارج في طريق اللزوم. فاسمه العليم يدل على الذات والعلم بالمطابقة وعلى العلم وحده بالتضمن وعلى الحياة بطريق اللزوم. وقل مثل ذلك في سائر أسمائه سبحانه وتعالى وهذا هو الحق ان اسماء الله ليست ان اسماء الله متضمنه للصفات خلافا لمن يزعم أن أسماء الله لا تدل على صفات بل هي اعلام محضه وهؤلاء هم المعتزله هذا مشهور ما لازم يثبتون الاسماء لكن يجعلونها اعلاما محضه مترادفه اذا جردوها عن المعنى تصبح اسماء الله متباينه ولا مترادفه مترادف والصواب انها ليست مترادفه مطلقه بل هي مترادفه في دلالتها على الذات متباينه في دلالتها على الصفات واذا اردنا أن نعبر عنه نقول انها اسماء متكافئه ويقول الشيخ كلمة عندك كأنه من اهل الظاهر يظهر اني كاني به يشير, يشير الى بالحزم لان بالحزم يثبت الاسماء ويابى اطلاق اسم الصفات فكانه يشير من اهل الظاهر ويقول ان, إن نفي دلاله اسماء الله على الصفات موافقه للغلاة غلاة المعطلة غلاة المعطلة ما, ما قولهم يقولون يقول انه تعالى ليس بحي ولا ليس بحي فينفون النقيضين ينفون عن الله النقيضين يقول هؤلاء هم ما عندهم مانع من اطلاق الاسم دون ان يدل على صفات فهذا الذي يعني المعتزله او من وافقهم من اهل الظاهر انهم بنفسهم دلاله اسماء الله على صفات انهم بهذا يوافقون الغلاة وان كانوا ينكرون عليهم الغلو فهذا النافي لدلالة أسماء الله على الصفات إنه بدعواه تلك نعم يكون موافقا للغلات وإن كان ينكر عليهم غلوهم هذه الجمله هذه لتتضح إن شاء الله نعم ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته. ومن أنكر دلالة اسماء الله على صفاته. نعم. ممن يدعي الظاهر. ممن يدعي الظاهر هذا أنا أقول إنه يشرد لعله لِبْن نعم فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. من جنس قوله لأنهم ينفون الصفات عن الله نعم. الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي لا يقولون هو حي يعني المعنى إنه ليس بحي نعم ولا ليس نعم ولا ليس بحي. بل ينفون عنه النقيضين نعم فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محظ كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات نعم هذا التقرير لملادي نعم ينكرون ما في اسماء الحسنى من صفات الإثبات نعم فمن وافقهم على, وافقهم على مقصودهم من نفي صفات الإثبات نعم كان مع دعواه انكار إنكار الغلو في الظاهر نعم. موافقا لغلات الباطنية في ذلك نعم وليس هذا موضع بسط ذلك فهذه بس الجملة ما مؤ... يعني استطرادا ولكن مع ذلك يريد أن نعم بعد وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته نعم. وعلى ما في الاسم من صفاته نعم. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم بطريق اللزوم كما في المثال قلنا في عليم يدل على الذات والصفة بالمطابقه وعلى أحد الامرين به تضمن وعلى صفه اخرى كالحياه بطريق اللزوم وقل مثل ذلك في اسمه السميع يدل على ذات الرب وعلى صفه السمع ويدل على الحياة بطريق اللزوم نعم وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا أحمد وأنا أنا محمد وأنا أحمد ثبت الرصين الصعيم حديث جبير بن وطل وأنا الناحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاكم الذي يحشر النسر على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أسماء الرسول هذه أتراها أعلاما أعلام محضر محمد الان الواحد من الناس الذي اسمه محمد علم ولا صفه ولا علم فيه لا علم فقط علم فقط ابدا ما له محمد لكن اسم الرسول محمد هو علم على شخص عليه الصلاه والسلام وهو متضمن للصفه وهو كثره ما يحمد كثرة ما يحمد محمد من حمد حمد من, من, من الفعل المبني المفعول المضاعف من حمد فهو محمد وذلك لكثرة محمده وكثرة الحامدين له وهكذا اسمه احمد وهكذا اسمه الحاشر فاستره بانه الذي يحشر الناس على قدمه لأنه لأن حشر الناس يوم القيامه على اثر بعثتي يقول بعثة ألوه الساكتين إلى آخر وهكذا نعم القرآن إذا وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك هذه الكلمات هذه أسماء لمسمى واحد وهو كتاب الله الذي بين دفة مصر القرآن. هذا هو القرآن هذا هو الكتاب هذا هو الهدى هذا البيان هذا بيان للناس فالمسمى واحد ولكن كل اسم متضمن لسبب فرقان لانه متضمن للفرق بين الحق والبعض قران لانه يتلى ويظهر هدى لأنه يهدي يهدي التي أقوى بيان لأن بيان المستبيهات بيان الحلال من الحرام بيان الأحكام بيان مراتب الناس بيان يعني يعني أمور المبدأ والمعاد وإلى غير ذلك مما في القرآن فهذه الأسماء متعدة من ناحية من حيث المسمى ومختلفة من حيث المعاني والصفات نعم بعدها. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرث مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر ثارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما انزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كلا كذلك اتتك اياتنا فنسيتها والمقصود ان يعرف يقول الشيخ هنا يعني بعد تقرير وذكر السواد والامثله على الالفاظ والاسماء التي لها وجهان يعني متحدة من وجه مختلف من وجه ينظر إلى مقصود السائل إلى سائل ما كذا فإذا أراد إذا كان يريد تعيين المسمى عبر عنه بأي يعني يحصل به التعليم وإذا كان مراده يعني بيان ذلك المعنى فسر فسر له يستجد لهذا بالايه فمن اعرض عن ومن اعرض فاما ياتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري ذكر ذكر مصدر ذكر يذكر ذكرا يقول هذه قاعدة المصدر تاره يضاف الى الفاعل وتاره يضاف الى المفعول انظر ذكر العبد ربه ذكر العبد ربه الا نضيف المصدر الى الى الذات اذا قيل الله امر عباده بذكره بذكره يعني امرهم بان يذكروه اذا المقصد المضاف الى المفتول هنا في الايه ومن اعرض عن ذكري يعني يحتمل ان يراد اعرض عن ذكره اعرض عن ان يذكر الله اعرض عن يصير ذكره ذكر اعرض عن ان يذكر الله وذكر العبد ربه يقول بمثل التسميع والتهليل والتكبير وما إلى ذلك وقد ويحتمل قوله بذكر يعني ذكره تعالى لعباده أحكامه وأصباره وذلك هو كلامه الشيخ يقول إن, إن المراد بالآية هو المعنى الأول في كلام الشيخ الأول وأنا قدمت اخر ومن اعرض عن ذكري يعني عن الذكر الذي أنزلته لتذكير العباد به لتذكير العباد به فهو فهو من إضافة المصدر إلى إيش إلى الفاعل ويرجع هذا يقول ان هذا جاء بعد قوله فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسكر ومن أعرض عن ذكري يساوي ومن أعرض عن هدايا هدايا الذي أنزلته لأنه جعل ذلك ومن أعرض عن ذكري في مقابل فمن اتبع هدايا اتبع هدايا فالمتبري هدى الله هو مقبل على ذكره الذي أنزله والمعرض عن ذكر الله قد أعرض عن هدى الله ومن اعرض عن ذكري بين له معيشه مطيره الى اخره نار نعم والمقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل نعم او هو ذكرك تعالى آ... آ... الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز فمن اسماء القران الذكر والذكر الحكيم هو القرآن هو النور المبين والصلاة المستقيم إلى آخره ومن ذلك وهو الذكر الحكيم نعم والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل نعم أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك يعني إذا قال إذا سئل المفسر فقال المراد بقوله ذكري يعني كلامه سبحانه كتابه هداه ما أنزله على نبيه نعم أو نحو ذلك كان المسمى واحدا نعم وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفه المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا الذي يقول ما معنى قدوس السلام الممتجون هو الله والصيغة تختلف من القدوس فقال من القدوس يعني الله من السلام هو الله من ذه دلاله؟ استثب بها عن, عن عن الموصوف عن المسمى لكن ما معنى قدوس يعني المتنزه عن النقائص والعيوب وبعض المعبر يقول الطاهر عن كل نقص نعم إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور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 استغفر الله عز صل الله الحمد لله حدد الموقف الموقف الآن أذكر مثال مثال على تنوع العبارة ما هو السراب مثال زاد كسر السراب خ كيف عليك طيب ما عندكم شرح الشعر محمد لله لا موجود كيف العبارة اللي تحيينا وقبلنا عليها كيقولوا الظاهر أو كذا كيف ت تفيد الشهادة؟ إبرة الغلو هل هي؟ يا للآخرون. دا... إيش؟ والآخرون وهم من كثرة الظاهر الذين يغالون في ثلاث الظاهر يقولون إن نثبت الاسم لكن لا نثبت له معنى هذا كلامه بعد؟ فبشت على عن... عن الجملة هذه. إيه جملة؟ قول. قبل قال فهذا مذهب الباطنية في الله عز وجل يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسم ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين والآخرون وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت طيب إقرأ علي المتن قول فمن وافقهم على مقصودهم فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر كان. كان كان كان مع غلوه كان مع غلوه كان مع الغلو في الظاهر موافقاً, موافقا لكن دعواه او يدعيها هل اهل الظاهر او المعتدل يدعون الغلو لو كان المراد كما مش عليه السير كان المعنى كان كانوا مع, كانوا مع غلوهم شمطة. في الظاهر موافقين مع غلوهم يكونوا موافقين لكن كان السياق يكتظين مع دعواهم يعني الإنكار على أولئك الغلات مع دعواهم الإنكار على أولئك الغلات موابقين لهم في الحقيقة يكون بينهم اتفاق لأن مدى الاهل الظاهر او المعتذرة لا يدعون الغلو لا, لا يدعون الغلو هم هل يدعون يقول نحن غلاك نحن يقول فعندي إن الكلام يقتضي اضافه الكلمة هذا. طيب حسن سلسة. نعم. طبع. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول لا طال الله عمرك على طاعته ما معنى بطريق اللزوم؟ يقولون إن اللفظ يدل على معنيه بالمطابقة وعلى وعلى أمر على أحد المعنيين وعلى بعض معناه باللزوم على بعض معناه بالتضمن وعلى معنى آخر خارج في طريق اللذون مثاله يجيبون له مثال المسجد هذا الاسم الآن يشمل السيطان ها نعم يشمل العمدان نعم يشمل الأبواب نعم الآن هذا الاسم يدل على هذا كله ولا لا يدل على هذا كله بالمطابق طيب, طيب يدل إذا كنا المسجد نعرف انه يدل على وجود عمدان في المسجد دلالته على العمدان دلالة إيش؟ تضمن تضمن هذا ظاهر؟ طيب طيب المسجد يدل على إنه فيه باني يعني فيه من بناء. في فاعل يدل على بالي ولا ما يدل بطريقه اللزوم لان وجود بنا يستلزم بالي يستلزم بالي هذا المثال اللي اتينا في بعده قلوا واحد كاتب يقول هذا كاتب يدل على الشخص الذات الموصوم بالكتابة ويدل على صفة الكتاب يدل على أحد المعين ويدل على معنى آخر يدل بل على معاني يدل على حياة ولا لا ويدل على علم ولا ما يدل كاتب بدون علم ما يعرف لا لا بد من علم يعني ما في كاتب الا ولديه علم بالكتابه فليكتب يقول تعالى لا تندم بدين الله للمسلم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يخبر كاتب ان يكتب كما علامه علم بالقلم هذا دلات اللزوم ويعني يقولون كذا يستلزم كذا الفعل يستلزم فاعل نعم الله هذا سائل من من الشبكة من دولة الإمارات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لفضيله الشيخ عن العلم المذكور في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة والعلم في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم هل العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي فقط أم تدخل معه العلوم الدنيوية الأخرى كالطب مثلا لأن هناك من يقول أنه عليه الصلاة والسلام يعني جميع أنواع العلوم التي يمكن أن يستفيد منها بني آدم لا إله <تصفيق> المقصود من العلم الذي جاءت النصوص في الترغيب فيه والتنائي على أهله والاستشهاد بشهادتهم على وحدانيته ووصف أهله بالخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا كله في العلم الشرعي كل هذا في العلم الشرعي العلماء علماء. ورثة الأنبياء من هم؟ علماء الطب ورثة الأنبياء وللها علماء الهندسة شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة واولو العلم اولو العلم علماء الطب أكثر علماء الطب كفر ابحث ابحث يعني افلهم مكان في هذا المقام وقول العلم انما يخشى الله من عباده العلماء هل هذا الاطباء هل الطب يولد الخشيه الهندسه تولد خشياه العلوم الدنيويه من جنس الامور العادية يطلبها البر والفاجر العلوم المادية يطلبها الناس كلهم البر والفاجر بل الكفار أم أمكن في هذه العلوم أمكن ولكن المسلم الذي له نية صالحة إذا اعتسب في تعلمه لعلم من هذه العلوم من أجل انه يعني يستكفي بها يعني من أجل من أجل كفايته من أجل كفايته المادية كأي صناعة يريد يكتفي بها أو يستغني بها عما عند الناس ويريد أيضا نية أخرى أنه يستغني المجتمع المسلم عن الحاجة إلى الكفار مثلا في الطب في طبهم يصير بدل أن يطبب المسلمين كفار يصير يطببهم مسلم إذا استعرض الإنسان شيء من هذه النيه فالله يثيبه على نيته بالنية يصير خير أما إذا طلبه كغير من العلوم والله يبغى حتى يصير طبيب ويصير عنده عيادة ويصير دخله أكثر من غيره لا حرج عليه في ذلك. نعم بس فالالحاصل إن والحد والترغيب والفضل مختص بالعلوم الشرعية. أما العلوم المادية بحسب النية. نعم. أحسن الله إليك وهذا سؤال آخر من نفس الأخ من الإمارات يقول هناك نوع من الزيوت هناك نوع من الزيوت يستخدم لمنع تساقط الشعر. ولكنه يؤدي إلى صبغ الشعر باللون الأسود مع كثرة الاستخدام وذلك إذا تم دهن جميع الشعر به فهل يمكن استخدامه فقط على المنطقة التي يبدو فيها سقوط الشعر واضحا دون سائر الشعر إلى أن ينمو الشعر مجددا طالع علاج المرض يعالج. بما أباح الله ويصبح ما يحدث من التلوين بالسواد هذا حاصل غير مقصود نعم غيره. أحسن الله إليك يقول ما هي أفضل طريقة لتدبر القرآن تلمت أفضل طريقة حسب مطلب ما يتأتي يقتل باختلاف الناس المهم اول امر ان تقرأ بحضور قلب هذا هو طريق التدبر يعني كثير من الاحيان مثل الانسان وهو يصلي كثير ما يقرأ الانسان القارئ ويتجاوز ايات معه وذهنه شارد عنها يعني يبدا بالربع ما يدري لو في في اخره هذا فاول خطوه ان يكون القلب حاضرا ومن اسباب الحضور ان تعمل على قطع الشواغل عن نفسك من هنا ومن هنا يعني تكون تقرا في ساعه تفرغ والانسان تختلف احواله بين الليل والنهار ووقت يكون في الذهن مشوش وتاره يكون عنده منشغلا بامر ومر كذا يختلف فتفريغ القلب من الشواغل واللجاد في حضور القلب هذا اول عامل من عوامل من العوامل المعينة على التدبر ثم التدبر لا بد يكون المتدبر عنده آلية لكن كل بقدر العام العربي من المسلمين اذا قرأ يدرك لله يعرف اذا قرأ مثلا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك مثلا اولئك أصحاب النار هذا امر واضح ولله الحمد يعرف ان هذا متضمن لوعيد الكفار فيقع في قلب بغض الكفار ويستعيذ بالله يقول اعوذ بالله هذا الحمد لله هذا يحصل بحضور القلب مجرد حضور القلب يحصل له هذا الشعور. الآخر طالب العلم يتنظر ويمكن يقف تستوقفه آيات يحتاج إلى تفهمها ودلالاتها والقران فيه محكم ومتشابه فيه اشياء واضح بين وكذا وفيه اشياء مشتبهه تحتاج الى يعني تفسير الى من يفسرها من القران او من السنه والله اعلم نعم يقول انا اعتمرت وسعيت في المسعى الجديد فماذا اعلم رانا لا تسالني لا تسأل لتسال غيري لاني انا ما أراه مسعى ولا لكن لعلك لما لو سألتني قبل عمر قلت لك لا تعتمد ولكن الآن لعل من الاحتياط ان تذبح هدي لعل هذا أحفظ لك إن شاء الله على قول أكثرها العلم من من ترك واجبا فعليه دم والزعي بعض لعلم راه ركنا وهو الذي عليه الفتوى عند مشايقنا وهو القول الطويل إنه ركن وقيل إنه واجد يجبر لدم فأنت ما دام إنه وقع منك هذا فلعل الأحواق أن تدبع هدية والله أعلم نعم حسن الله إليك يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان هذا في حديث أما هذا فقد عصى عبر قاسم فالخروج يعني من غير حاجة أنا ما يمريك يخرج الإنسان يتوضى يخرج كإمام مسجد يخرج لأنه عنده شأن يخسر عليه عليهم يحتطر لا يفوت الصلاة نعم أحسن الله إليك وهذا السائل يقول أشهد الله على محبتكم في الله أحبك الله الذي نعم. ما رأي فضيلتكم بتخصص طائفة من أهل العلم للتصدي للتيارات الفكرية المعاصرة وبما توصونهم والله ما أحسن هذا هذا هذا التعاون هذا تكوين جبهة جهادية فكرية جبهة جهادية فكرية وما عودنا إلى الجهاد العلمي الفكري الجهاد بالحجة ونصيب أن يعولوا في هذا النظام على كتاب الله وسنة رسوله وعلى كلام أهل العلم لأن الحجة تكون تارة بال بالادله العقلية المستمدة من القرآن والأدلة العقلية التي يعني قررها العلماء فعلماء السنة لم يكن مجرد استدلالهم بالفاظ النصوص أو بنصوص فقط بل يستدلون على المسألة بالأدلة النقلية والعقلية نعم أحسن الله إليك يقول في الحديث من ذكرت عنده فلم يصلي عليك الحديث هل يدخل ذلك في الاذان حيث لو قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فتقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزيد, فنزيد قول, قول صلى الله عليه وسلم حسن او هو أنه قيم أن محمد رسول الله هذا في الجواب وتقول اللهم صل على محمد عندما تسمع يذكره يمكن ان تقول اللهم صل على محمد قبل ان تقول اشهد ان محمد رسول الله نعم السؤال الاخير يقول ما هي المتون التي توصون بها طالب العلم في الحفظ لا. في العقيده كتاب التوعيد والعقيده الواسطيه وفي الحديث عند الأحكام وفي اللغه الاجروميه هذا هو اصره المتون ومن يحفظه ويتقنه فإنه يكون عنده قدر لا بأس به من علم النحو والله أعلم <تكلم> <تصفيق> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم>